لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عند رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسطة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 maalik al-mulki tukti al-mulki man tashaa wa tanzi'u al-mulki min man tashaa wa tujizu man tashaa wa man man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 ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء لتود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Qul إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Qul أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً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 إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه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 واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حادجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى فقل تعالى ندع أبناء أنا وأبناؤكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الفن جعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق.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 أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء اولئك حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحا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 إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما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 وَيَتَثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ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 وَلَهُ أسلم من في السماوات والأرض veki, valehdu, وإليه يرجعون قل آمنا بالله وَمَا أنزل علينا وما أنزل على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 ونحن له مسلمون، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ ذِينَ فَلَيْسَ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 فأمَّمَ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّمَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 ضائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّه فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلٰى اِن تَصْبِروا وَتَتَّقوا وَيٰتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 يُغفر لِمَن يشاء وَيُعذب مَن يشاء وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَة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 تجرى من تحتها الأنهار، تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين. قد دخلت من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.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 آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إذنِه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من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 أو لم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 ناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانو وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل شَوَقَ لَبُو بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليجدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا كَفَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلاون في أموالكم وآفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم